لو لم تكوني أنت في حياتي كنت اخترعت امراه مثلك يا حبيبتي قامتها جميلة طويلة كالسيف وعينها صافية مثل سماء الصيف كنت رسمت وجهها على الورق كنت حفرت صوتها على الورق كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق وخصرها قصيدة وثغرها كأس عبق وكفها حمامة تداعب الماء ولا تخشى الغرق كنت سهرت ليلة بطولها اصور ارتعاشة العقد وموسيقى الحلق لو لم تكوني أنت في لوح القدر لكنت صورتك بصورة من الصور كنت استعرت قطعة من القمر وحفنة من صدف البحر وأضواء السحر كنت استعرت البحر والمسافرين والسفر كنت رسمت الغيمة من أجل عينيك وراقصت المطر لو لم تكوني أنت في الواقع كنت سهرت اشهرا واشهرا على الجبين الواسع، على الفم الرقيق والأصابع. كنت رسمت امرأة مثلك يا حبيبتي شفافة اليدين. كنت على أهدابها رميت نجمتين. لكن من مثلك يا حبيبتي أين تكون؟